قال الله تعالى فَمَنْ كان مُؤْمِنًا كما كان فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ سبب منذ هذه الآية نوريد بن عقبة بن أبي معيت قال يا عيد بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان أحد منك سنانا حد منك سنانا وأبسط منك لسانا وأملأ للكتيبة, للكتيبة منك فقال له علي أسكت فإنما أنت فاسق فنزلت هذه الآية فهنا فرق الله بينهما حقا نقول الشرع الحنيف جاء يفرق بين المختلفين ويسوي بين المتماثلين وهنا ميزان الله جل فعلا انظر كيف هذا الميزان العبل قال الله تعالى أفمن كان مؤمناً على ابن أبي طالب كمن كان فسقاً عقب ابن أبي معيد والحق أن نقول بأن المسألة على العموم وهذه أيضاً بيناها قبل ذلك أن سبب النزول لا يخصص وإن كان عند بعض التفسير أن سبب النسول يخصص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب وقد قال بعض الأسوليين كما قلنا أهل التفسير أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ يعني يحصر عموم اللفظ فيه بصور السبب وهذا خطأ بين هذا خطأ بين أن العبرة بعموم اللفظ وسبب النزول من المفسرات وما وطو... ويكون توضيحا لا يكون لا يكون قسرا وتخصيصا وقيل نزلت, نزلت فعون الخطاب رجل الله مرضاه وفي أبي جهس في قول الله تعالى لا يستوي المؤمن مع الكافر وصحيح أن نقول المسألة على التعميم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاشقا لا يستوي وهنا أيضا فيها دلالة على أن الفسق يقع على الكفر فالفسق فسقا فسقا فسقا فسقا فسقا فسقا أكبر وظلم ظلمان ظلم أكبر ظلم أصغر والكفر كفران كفر أكبر كفر اصغر فهنا نرى بان في قوله فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون لا يستوون عند الله ادل في علا لا يستوون في الدنيا ولا يستوون في الاخره اما المؤمن ما اصابه من نصب من نصب ولا وصب ولا هم من ولا حتى الشوك والشاكه الا كانت كفارة وأما المؤمن أيضا فان الله جل في علا يصيبه بالطاع رزقا ويثبت له الأجر في الآخرة وأما الكافر فيعجل له الطيبات في الدنيا وليس في الآخرة عند الله من خلاق أفمن كان مؤمنا كما كان فاسقا لا يستوى هذا أيضا لابد أن يكون ميزان الحق عند كثير من أهل الحق أن, أن نقول بأنهم بأن هؤلاء أهل الخير وأهل البر والإحسان ميزانهم الصعيح في هذا الباب انهم ايضا لا يساوون بين التقين نقي البار وبين غيره لأنك مامور شرعا بالحب في الله والبوض في الله وكل بحسبه وساجع الجميع على على كل بحسبه وساجع للجميع على على نفس الوتيره كلما كان الله اقرب كلما كان اليك احب قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فصدر الباب بهم لأنه حق التقديم والقاعدة حتى اللغوية عند العلماء ما كان حق التقديم يقدم وما كان حق التأخير يؤخر قال أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملهم فالذين أمنوا وعملوا صالحات فقلنا دائما الجنات أنيطت بالعمل مع الإيمان وأنه الحق أن الإيمان لا يمكن أن نقول قد استقر إيمان في القلب إلا ولا بد أن ينضح على الجوارح ومن قال بأنه قد يتواجد الإيمان في القلب دون ظهوره على الجوارح فهذا قول قريب من قول المرجئة وليس هذا من قول أهل السنة والجماعة وهذا قول الأشعار فالحق أن نقول بأن القول السديد في هذا الباب هو أن نقول أنه لا إيمان بالعمل والتلازم بينهم تلازم وثيق ان, إن انتفى العمل إن انتفى الإيمان نعم. قال قال ربنا الرحمن في كتابه أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا, بما كانوا يعمل قرأ حسن النخي والعامش النبي عبلة نزلا تسكين الزي والجميع قرأ, قرأ نزلا نعم والمعنى واحد وقال نزلا بما كان يعملون البأ هنا سببية وطبعا هي ليست إيش ليست على المقابلة على قول المعتزلة هي ليست على المقابلة البأ هنا بأ سببية ولأن الجنة بتمام وبمحد رحمة الله جل لا يدخلها أحد إلا برحمة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم لن يدخل احدكم الجنه بعمله او قال لن يدخل احدا منكم الجنه عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا, ولا انا نعم ذاك منكم قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته إلا أن يتغمدني الله برحمته فالباء هنا بأ سببه والمعتزلة تقول بأن الباء هنا بأ مقابله وأنه يجب على الله جل في وعلاه نعم قال المطيع وهذا يعني أنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يثيب المطيع وأن يعذب العاصي وهذا كلام ما فيه من التجر على الله وتعالى وهم أهل بدعة وظلالة كما قلنا أنهم على خطر عظيم لكن بقى هنا باء سببية يعني نال رحمة الله بسبب العمل الذي قدمه بما كنتم تعملون بمثال وأيضا العقاب أيضا سببه الأعمال قال الله تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد قال وأما الذي ضدها تتبين الأشياء ولذلك قلنا هذا القرآن مثالي إذا تكلم عن أهل الإيمان تكلم عن أهل الكفار أيضا قال وأما الذين فسقوا والمقصود هنا وأما الذين فسقوا يعني الذين كفروا وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلنا أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وأما الذين فتقوا فمأوى من النار كما قال الله تعالى قالدين فيها أبدا وقال الله جل, جل في علاء أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون وقال الله تعالى وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكان ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا وحيدا وادعوا ثبورا كثيرا وأما الذين فتقوا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وهذه دلالة على على ديمومة النار والخرود فيها نسأل الله جلال شعلا أن يختم لنا بالصالحات نسأل الله في أعليائي أن يرحم الناس جميعا وأن يدخلهم في الإسلام جميعا يعلم الله لو علمتم كيف يكون العذاب مع التطهير لمن يحبه الله جلال شعلا يريد رحمته بهذا العذاب فكيف من أراد الله جلال شعلا عقابه وعذابه لا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله أن يهدي الناس رميعا نسأل الله في عليها أن يهدي الناس رميعا إلى دينه وإلى توحيده سبحانه وجل فعلا وهذا أيضا فيه الرد على من قال بثناء النار فهي خالدة وهم وهم خالدون فيها قال كلما أرادوا أن يخرجوا على الشفل الاستمرارية كلما, كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم زوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون أنتم كذبتم الأمر صار صار واقعا حقيقة ولذلك هم يسترخون فيها ويتمنون الموت ولا يجدون إلى ذلك سبيلها كما وصف الله في النار قال ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غبيث قال الله تعالى هم يسترخون فيها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك ويؤتى بالموت كما في حديث النّابة السّلّم فينادى إلى النار يا أهل النّران فيشرعبون وأنظرون يا أهل الجنان فأنظرون وينشرعبون أتعرفون ما هذا فيقولون هذا الموت فيقول فيذبح ثم يقال يا أهل النّران خلود بلا موت يا أهل الجنان خلود بلا موت نسأل الله الجنان اللهم أمين ربنا رحمنه وعندما ينقلب الغيب الشهادة عندهم تراهم يسترخون ويزعمون بالرجوع والعمل غير ما كانوا يعملون كما قال, النبي كما قال الله تعالى لو تروا إذا يوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون you yeah. know قال ولن يذيق النهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبار لعلاهم يرجعون هذه المسألة من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبار ويحتاج بها علماؤنا على عذاب القبر لكن المسألة هنا الحق أهل التفسير اختلفوا فيها اختلافا كثيرا اختلفوا في قوله ولن يذيق النهم من العذاب الأدنى ما العذاب الأدنى على ستة أخواته قال العذاب الأدنى ما حدث لهم من القتل والذلة والمهانة يوم بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وجعل الله النصر الأهل القرآن نعم حين مر النفس السلام عليهم على قريب بدر ويقول يا عطبة أن ربي عياب هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت والله ما وعدني ربك حقا شكرا شكرا شكرا شكرا لول في قوله جل على علاوة النذي قد العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر هو إصابة من يوم بدر وقيل, وقيل العذاب الأدنى هو ما كان عليهم من شدة ولأواء وكان يأكلون الميت على ما دعا النبي صلى الله عليه وقال اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف وهكذا لابد أن يفهم وافق الناس في واقعنا المعاصر كثير من الناس لا يميلون للدين لا يريدون الدين فيضيق الله عليهم يشتكون جدا من الطعام والشراب والتضييخ ولم يرجعوا إلى أنفسهم أنهم جعلوا الدين خلفهم ظهرية لذلك ضيق الله عليهم ولو اتقوا لفتح عليهم البركات من السماوات والأرض أو من الأرض والسماوات لكن لا يلتفتون لأمر الدين فقيل السنونة أخذوا بها عندما دعاهم السلم اللهم اعني عليه بسنين كسنن يوسف وقيل الحدود وقيل عذاب القبر والصحيح الراجح في ذلك ان اقرب الاقوال في قوله اجل فعله ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الأكبر ان العذاب الاكبر هو, هو يوم القيامه وارجعونا ربنا فصل الخطاب ويوم القيامه هو العذاب الاكبر والعذاب الادنى في ذلك هو عذاب القبر العذاب الادنى في ذلك هو العذاب هو عذاب القبر ولذلك اختلف العلماء في قوله في دون العذاب الأكبر ما العذاب الأكبر قال العلماء العذاب, العذاب الأدنى هو لما دعا أنهم السلام عليهم فأكلوا الميتة والشدة عليهم والعذاب الأكبر المبكر وهذا صراحة فيه ضعف العذاب الأدنى هو عذاب القبر والعذاب الأكبر هو عذاب يوم, يوم القيامة ولن ذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وهذا طبعا كما قلنا لعلهم يرجعون هذا تهديد ووعيد أكيد وتصوير لهاπ لمن عاش منهم أن يتوب إلى الله جل فعل Economist ويسرع بالفيئة والتوبة وراجعة إلى ربه جل فعل لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون وقال أبنى سعود من بقي منهم يتوب في هذا الباب لا لكي يرجعوا عن الكفر إلى الى الايمان وقد قال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس يذيق قوم بعض ما عملوا هو اصلا صارت الاصل في ذلك للرجوع والله له حكم وشؤم في عباده سبحانه جل جل في عونه قال قال والذي قدنه من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون يعني لعلى من عاش منهم ورأى ذلك ورأى العقاب الوخيم الذي نزل عليهم بسبب كفرين وفسقين أنهم يتوبون إلى الله جل فعلا بسرعة الفيئة والتوبة والأوبة إلى ربهم وكما قلنا قبل ذلك لم يكتب الله علينا العصمة لكن كتب علينا سرعة الفيئة والتوبة والأوبة أجبنا على ذلك لعلى لهم يرجعون لمن عاش منهم لمن عاش منهم قال ومن أظلم, ليس أحد أظلم من هؤلاء قال ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ليس أحد أظلم من هذا الذي جاءته آية الله جل فعلان ظاهرة باهرة مستبينة ليرجع إلى ربه جل فعلان ولينزل تحت رواء المؤمنين ويتبع وينقاد سيد المرسلين لكنه كان بالجحود أسبق وبالكفر أسرع ومن أظلم من ذكر بآيات ربه سواء الآية المتلوة أو الآية المرئية كما قال الله تعالى كما قال بعض الشعراء كيف لا تشار كيف يعصى الاله ام كيف اجحده الجاحد ولو في كل آية وفي كل شيء ايه تدل على أنه الواحد سواء الات المتلوه التي اقيمت الحجج عليهم بها ومن اظلم مما ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها أعرض سماعا كما قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه نعم لعليكم تغربون نعم والذين كفروا عم انذروا معرضون وايضا إعراض عن النظر, عن النظر للآيات العظيمة التي جاءت كما قال الله جاء في ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحور سبحانه رب العظيم قال إن من المجرمين منتقمون هذا في تهديد عظيم جدا في هذا الباب إن من المجرمين منتقمون لهم كفار مكة انتقم الله منهم في بابس والملائكة ضربت على وجوه وأدبارهم وقاطعت رؤوسهم والحق أنهم هنا في قول إن من المجلمين منتقمون منتقمون في الدنيا ومنتقمون في الآخرة منتقمون في الدنيا إذا طغوا وبغوا وتكبروا على أهل الإيمان وصدوا عن سبيل الله جل في علاه ومنتقمون في الآخرة بالعدام الوخيم والعقاب الأليم الذي ينتظرهم بالخلود في النيران لا صديقة لهم ولا شفيع ولا حسنة ولا حسنة تشفع لهم عند ربهم للا فعلاء ليس لهم صرف ولا, ولا نفس نسأل الله للا فعلاء فعلا أن يمتنا على التوحيد قال ولقد أتينا موسى الكتاب وردتكم في مريات من لقائه نقف عند هذه الأية الفوائد المصنبطة علامة الإيمان الأخذ بميزان الرحمن ترى انقلاب الأحوال الآن كما قال النسلم بين هذا الساعة سنون خدع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن القائن ويخوم الأمين وينطق روي بضه لا إيمان بالعمل لا إيمان بالعمل وضدها تتبين الأشياء إذبات عذاب القبر لا يعذب الله قوما حتى يقيم عليهم الحجة ومن أظهر ممن ذكر بآيات ربه في أسئلة الضرب